يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومين تولهم منكم فإن له منهم إن الله لا يهذى القوم الظالمين اَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاءٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ يَا أَهْلَ الْمَنِّ فَيُصْبِحُوا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 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عادل هي فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَهُ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ورسول الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ومن يتولى الله رسوله والذين آمنوا فإن حزبهم لا آمنوا لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون من وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعله الله وغضب عليه وَجَعَلَ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد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 تَرَوْنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ نَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ رَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن طَوْنِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبيس ما كانوا يصنعون، وقالت اليهود يا دواه مغلوه غلت أيديهم ولعلوا بما قالون بل يدهم بسقتي يوفق كيف يشاء ولا كثيرا. كَمْ قَوْمٍ هَلَكَ مِنْهُمْ وَفَسَادَ وَأَلْقَى بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ قِيَامٍ كُلَّمَا أَقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا والله بول